لا هي تنقُلُ بُهُم وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشَرٌ مِثْلُكُم أفتَكُونَ السحرة وأنتُم تُبصِرون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 ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقرون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 جعلناهم عصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتقدناه من لدنا إن كنا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 Takbirul an ibadatnya, ولا يستحسرون. Yusabpul al-laila dan nahr, ولا يفكرون. Amitqazu al-hatem min al-arz, hum yushirul.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 وَالْهَاتُ قُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ من مَّعِي وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلِ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُحْرِضُونَ وَمَا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 كذلك نجزيه جهنم، كذلك نجذي الضالين. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَوُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ زَعَمُوا أُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُنْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْعَذَابَ حَقٌّ ۚ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ لَا يكفون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 يُنْصِرُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُفْعَلُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ الأرض نقصها من أطرافها أفهمل الغالبون قل إنما أُنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء وَإِنَّمَا سَأَتُهُمْ نَفْعَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَقَوِّمُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 انا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قال اجئتنا بالحق ام انت من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 Katakan, "Sampai kita mendengar, mereka akan mengingatkan mereka. Dia berkata, "Ibrahim. Katakan, "Aku telah menunjukkan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 نَكُم أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ اقْتَبُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينطقون.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 إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَاسْمَعِ لَوْ إِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا بِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُكُمْ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 امل من الصالحا ك وهو مؤمن فلا كفرن من وان لناه كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اتى فَإِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها قالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولاد كاانها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم قاليدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء قَضَي السِّجِلَّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْفٍ نُعِيدُ وَعْدَنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ